فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَا إِبْرَاهِيمُ ۚ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۖ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ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 ونصرناهم فكانواهم الغالبين واتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم السرّاط المستقيم وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهرُون إن كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ